بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا المجلس القرآني الذي نتدارس فيه وإياكم علما مهما من علوم القرآن وهو وثيق الصلة بعلم التفسير ولا بد له عن المفسر من أن يعرف هذا العلم فهو يكاد أن يكون اللبنة الأولى التي تكون نواة للتفسير المغريب القرآن الذي نتدارسه اليوم وأمل أن يكون أجلسا مباركا نافعا ومن العلوم المهمة التي اعتنى بها العلماء وصنفوا فيها التصانيف وألفوا كذلك التآليف وما ذاك إلا لأهميته وشدة الحاجة إليه وهذا العلم هو من علوم القرآن الاعتبار أنه استقل بالتأليف وهو من علوم التفسير أو نقول هو أول خطوة للمفسر أن يتعرف على معاني الألفاظ فإن الآية القرآنية تتكون من ألفاظ وجمل وتراكيب والغريب يتجه إلى كشف مدلولات هذه الألفاظ علم غريب القرآن كما أسدفت من العلوم المهمة وقد نص العلماء على أهميته وأنه مهم للمفسر هذا العلم القرآني ألف فيه العلماء وللسيوط رحمه الله عبارة مهمة. قال أقد ألف فيه خلائق لا يحصون هذا كلام الشيطي في مقدمة حديثه عن علم غريب القرآن في إثقانه قال ألف فيه جماعة أو خصه بالتأليف أو أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون وهذه الكلمة مهمة وذات, وذات مدلول على اعتناء العلماء بهذا العلم أعود قل أن الغريب علم مستقل باعتبار أنه صنف فيه على حدة وهو من علوم التفسير أو هو من الضورات للمفسر لا يمكن للمفسر أن يعرف المعنى للآية و الخطاب القرآني إلا بمعارفة مدلولاتي ومعاني هذه المفردات حديثنا ان شاء الله سيكون في قضايا أجملها في التالي نتكلم إن شاء الله عن علم الغريب من حيث اللغة والإصطلاح ثم أيضا عن نشأة هذا العلم عن أهميته وعن أسباب الغريب ثم بعد ذلك نأتي إلى أشهر التآليف على وجه الإجمال ثم نخص بعض التآليف بالحديث المفصل نوعا ما عن طريقة هؤلاء العلماء في تصانيفهم ثم نختم بأمر مهم وهو أن نستعرض أمثلة من القرآن نأخذ القرآن من أوله ونتعرف على بعض المفردات المهمة وهذا الختم سيكون تطبيقا لما أخذنا فهو أعني هذا اللقاء المبارك إن شاء الله سيكون على نوعين النوع الأول الدراسة او الحديث النظري عن العلم وعن أهميته والأمر الآخر عن استعراض لهذه المفردات الغريبة في القرآن وهذا أبلغ ما يكون وأهم ما يكون أن تخرج طالبة العلم من هذا اللقاء بأن تتعرف على معاني ما يسمى بالغريب في القرآن نختار ألفاظا غريبة من سور القرآن على حسب ترتيب المصحف نبدأ بالبقرة ان شاء الله ثم نختم بسورة الناس فالنقطة الأولى في هذا اللقاء إن شاء الله هو علم الغريب من حيث اللغة والإصطلاح أما من حيث اللغة فالغريب مأخذ من كلمة غرب ومعنى هذه المفردة هي البعد والنأي يقال يقال غذيب إذا كان بعيدا نائيا عن بلده ويقال غرب في الأرض وأغرب وهذا غريب إذا كان بعيدا عن أهله وعن وطنه وغربه وغرب عليه تركه بعدا والغربة النزوح عن الوطن والاغتراب ومنه في الشرع التغريب أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتغريب الزان يعني أن ينفى عن بلده الذي وقعت جنايته فيه وهذا التغريب يعني أن ينحى وأن يبعد عن موطنه وأيضا يقال الغريب لما كان غامضا لما كان غامضا وهذا الغموم هو من معاني أو من لوازم البعد يعني أنه غمض المعنى فأصبح بعيدا عن الفهم فأصبح بعيدا عن الفهم إذن تدور المعنى الذي نحن بصدده في علم الغريب يدور استخدام هذا اللفظ يدور معناه حول البعد والغموض من الكلام إذا كان بعيداً غامضاً عن الفهم بعيداً غامضاً عن الفهم هذا من ناحية الدلالة اللغوية أما في الاصطلاح فالزر في البرهان لما عرف هذا العلم قال هو معرفة المدلول قال في البرهان هو معرفة المدلول هذه كلمة مختصرة معرفة المدلول يعني معرفة ما تدل عليه المفردة ما تدل عليه المفردة ماذا تحمل اللفظة من دلالة أن يتعرف على ما تحمله الألفاظ من دلالات وهذا في الحقيقة تعريف مختصر وليس هناك تعريف عند الأوائل كما هو عادتهم ليس هناك تعريف لمثل هذا يكتفون بالدلالة اللغوية عن أن يفصلوا ويذكروا تعريفا يصطلحون عليه ولذا من تعريف من تعريف المعاصرين قالوا المراد بهذا العلم المغني بالقرآن العلم المختص بتفسير الألفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضيح معناها بما جاء في لغة العرب وكلامهم مرة أخرى العلم المختص بتفسير الألفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضيح معناها بما جاء في لغة العرب وكلامهم هذا التعريف قريب من الدلال على هذا العلم ويمكن كذلك أن يقال الكشف عن الألفاظ القرآنية التي غموضة معناها وبعد فهمها بما في لغة العرب وهذا ايضا تعريف قريب مرة أخرى الكشف عن الألفاظ القرآنية التي غمض فهمها وبعد أو غمض فهمها وبعد معناها بأي شيء بما في لغة العرب بما في لغة العرب وهنا أمر مهم نبه عليه في علم الغريب وهو أن الفصاحة في الكلام والبلاغة في الخطاب تكون بأن يبعد المتكلم أو أن يخلو الكلام من الألفاظ الغريبة وجعلوا الفصاحة بأن يتجنب الغريب الوحشي أو, أو, أو, أو الذي يبعد أو معناه مهجور أو استخدامه مهجور يسمونه الغريب الوحشي فقالوا ان الفصاحة تكون في البعد ان هذا الأسلوب من الخطاب والكلام فإذا خلى الحديث وخلى الكلام من الغريب الوحشي المستكرة او الحوشي الذي لا يعرف معناه أو يفقل لفظه على السامع فإن هذا من أمارات وعلامات الفصاحة وكتاب الله عز وجل لا شك أنه في الذروة العليا من الفصاحة وعلى قمة الكلام الذي حاز أعلى درجات الكمال فكيف يكون فيه الغريب كيف يكون فيه الغريب وكيف يسمى هذا العلم بعلم غريب القرآن فما الجواب على هذا ما الجواب على أن الفصاحة تقتضي البعد عن الألفاظ الغريبة المستوحشة المهجورة التي وجودها في الكلام إخلال بفصاحة الكلام وجودته وحسنه فكيف يجاب على هذا هل هناك جواب على هذا السؤال إذا كانت الفصاحة في الكلام وحسن الكلام يقتضي أن يبعد أو أن يخلو من الكلام الوحشي الغريب المستكرة الشاذ الذي يثقل على الأسماع ويبعد فهمه عن المخاطب والذي وجه إليه الكلام فكيف يسمى هذا بعلم الغريب في القرآن أو كيف احتوى القرآن على غريب في ألفاظه نعم يقول الجواب أن الغريب لا يراد به المهجور الوحش من الكلام القرآن منزه عن هذا أما في كلام العرب ففيه موجود لكن القرآن لم يأتي على كل ما يمكن. تكلمت به العرب وإنما اختار أفصحها وأجودها وأحسنها وارتقى في سلم البلاغة حتى بلغ الغاية التي لا يمكن لأحد من البشر أن يصل إليها إذن نقول غريب القرآن لا يعني ذلك أن هذه المفردات مستوحشة أو مهجورة أو منكرة وإنما يراد به أنها الفاظ بعيدة عن فهم السامع وغامضة المدلول عنده وهذا البعد هذا الغموض له أسباب سنعرفها ما دامت هذه المفردات لا تخرج عن كلام العرب فما الذي استوجب أن تكون بعيدة المعنى غامضة المراد هذا سيأتي له سيأتي له إن شاء الله بعض الحديث إذن نقول نؤكد هنا على أنه ليس المراد بكونها غريبة أنها مستوحشة أو أنها مهجورة أو أنها شاذة هذا كله منزه عنه القرآن وإنما إذا قلنا غريب فإننا نريد به أن تكون بعيدة الفهم غامضة المعنى وهذا له أسباب كما سنذكره إن شاء الله ولذلك تطرق العلماء كذلك في هذا الأمر إلى أن هذه الكلمات الغريبة وإن كانت غريبة إلا أنها حسنة في لفظها يعني ألفاظها حسنة بنية الكلمة تكون على أتم وجه وعدوا هذه الألفاظ في مواقعها يعني اللفظة الغريبة التي ترد في هذه الآيات عدوا ذلك من وجوه الإعجاز من وجوه الإعجاز وتكلموا عن هذه الألفاظ وعن وقعها في هذه الآيات القرآنية ولذلك الباقلاني في إعجاز القرآن كتابه المشهور إعجاز القرآن عد من وجوه الإعجاز أنه خارج عن الوحشي المستكرة والغريب المستنكر لاحظوا لاحظوا أنه هنا قال الغريب المستنكر يبادر معناه لفظه إلى القلب ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس هذا كلام الباقلاني أنه عدى خلو القرآن من الوحشي المستكرة والغريب المستنكر من وجوه الإعجاز ولاحظوا أنه قال الغريب المستنكر فقيده بالمستنكر وكذلك قال خارج عن الوحشي المستكرة إذن هذه الألفاظ ألفاظ الرشيقة مستخدمة في كلام العرب ليست بخارجة عن المألوف وهذه كلها مؤكدات على تحديد وتأطير هذا المصطلح ما دامت بلغة العرب فما الذي دعاهم إلى أن يجعلوها غريبة ما الذي جعلها غريبة وهي مستخدمة في كلام العرب نريد نؤكد لقضية أن هذه الألفاظ الغريبة لا تخل بالفصاحة ولا تخرج عن الإعجاز وإنما لغرابتها أسباب كما سنذكره إن شاء الله العلماء في معرض حديثي عن هذا العلم حصل منهم إحصاء او من بعضهم إحصاء لهذا الغريب فكم هذا الغريب في القرآن المسألة الأولى في عدد هذه الألفاظ الغريبة أن نمهد لهذا بأمرين الأمر الأول أنه هذه في جملة ألفاظ القرآن قليلة أن هذه الألفاظ الغريبة بالنظر إلى سائر القرآن هي ألفاظ قليلة فالأكثر ليس بغريب وهذا واضح متقرر لأنه لو كثر الغريب لكان هذا خارجا عن حد الفصاحة والقرآن أفصح كلام إذن نقول إنها في جانب ألفاظ القرآن قليلة الأمر الآخر ان امر غرابتها وغموضها أمر نسبي, نسبي. فقد يحصل أن يكون هذا غريب عند فئة وقوم وهي عند آخرين ليست بغريبة ليست بغريبة يقول عبدالقاهر الجرجاني صاحب الدلائل في كلام مهم جدا يعنينا هنا ويهمنا أن يدون قال وأنت تقرأ السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئا لاحظوا يقول تقرأ السورة من السور الطوال ثم لا تجد فيها من الغريب شيئا وتتأمل ما جمعه العلماء في غريب القرآن فترى الغريب منه إلا في القليل فترى الغريب, الغريب منه إلا في القليل ثم قال بعده ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريبا وهذا موطن الشاهد هنا لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريبا لكان محالا أن يدخل ذلك في الإعجاز وأن يصح التحدي به وأن يصح التحدي به إذن هذا كلام الجرجاني في الدلائل وهو يقرر أمر قلة هذا الغريب بالنسبة إلى أكثر ما في القرآن من الواضح البين السهل الإدراك والأمر الآخر الذي نقدره هنا قبل أن نذكر ما أحصوه من ألفاظ غريبة في القرآن أن هذا أن الأاب أن الغرابة أمر النسبة فقد يكون غريبا على قوم و... وهو في جانب آخر عند قوم آخرين من الواضح البين الذي احص هذه الفاض الغريبة احصها مثل ال في جاز القرآن البلاغة النبوية قال وجملة ما عدوه من ذلك في القرآن كله سبعمائة لفظة أو تزيد قليلا سبعمائة لفظة أو تزيد قليلا هذا الذي توصل إليه الرافع في إجازة القرآن والبلاغة النبوية السيوطي في الإتقان لما تكلم على علم الغريب ساق في نهاية العلم الذي جعله في النوع السادس والثلاثين ساق ابن عباس رضي الله عنه جملة من الآثار الواردة عنه في الغريب وذكر أنه ورد عن ابن عباس أصحابه ما يستوعب غريب القرآن فساقه السيوط مرتبة على سؤال القرآن في خاتمة علم غريب القرآن في النوع السادس والثلاثين في الإتقان فأورد خمسمائة وسبعة وتسعين أسراء أو نقول كلمة ذكر خمسمائة وسبعة وتسعين وسبعا وتسعين كلمة من غريب القرآن الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس هو طريق معتمد صحيح وساق كذلك عن طريق الضحاك مئة وثمانية مئة وثمان وثلاثين لفظة يصبح المجموع كم ما يقرب من السبعمائة وخمسة وثلاثين إذن نقول تدور هذه الكلمات الغريبة عدا في السبعمائة لفظة في السبعمائة لفظة تزيد او تنقص ولو استعرضنا بعض الأمثلة التي عند السيوطي وجاءت عمد عباس رضي الله عنه لوجدنا لو فيها بعض الكلمات التي لا يمكن أن تكون غريبة لا تدخل في هذا العلم ولذلك قلنا لكم إن أمر الغرابة أمر النسبي لذلك أول ما بدأ السيوطي في عده الوارد عمد عباس قال في قوله يؤمنون يعني يصدقون الى اخر ما قال وهذه قد لا تدخل في حد الغرابة لانها واضحة المعنى اذا هذا ما يتعلق بعد هذه الالفاظ الغريبة والخلاصة من هذا انها قليلة في جانب ما حواه القرآن من ألفاظ نأتي إلى الأسباب التي جعلت هناك ما يطلق عليه أنه غريب في القرآن إذا قررنا بأن القرآن نزل على أحسن وجوه كلام العرب وأنه حاز من الفصاحة ما لا يبلغه أحد ومن الألفاظ المتينة والمعاني الجليلة والعبارات الرشيقة والمفردات الأنيقة ما لا تنقضي عجائبه ولا تفنى محاسنه فكيف كان فيه غريب ما الذي جعل في القرآن وما الذي أدى إلى أن توجد هذه الألفاظ التي بعد معناها وغمض فهمها على المخاطبين والقرآن كله بلغة العرب والعرب قد حازوا من حسن الكلام والتنافس في الخطاب والبيان ما حازوا أقاموا لذلك الأسواق وتنافسوا وكانت هذه بضاعتهم التي يحسنونها وميدانهم الذي يتبارون فيه وبه يتفاخرون واعتناقلون الأشعار والحكم والمواعظ والأمثال ويضربون لذلك أو لذلك شأن عندهم وأسواقهم مليئة بالتباري والتسابق في هذا الميدان الذي كانوا فيه سادة ومعلوم أن لغة العرب هي لغة القرآن والله عز وجل قد وصف القرآن بأنه عربي وأنه نزل بهذا اللسان بلسانك لتبشر به المتقين وجاء وصفه القرآن بأنه عربي وأنه بلسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في نحو أربع عشرة آية كلها تنص على عربية القرآن فإذا كان عربيا ومن نزل عليهم هم أئمة وسادة ومقدمون في هذا الميدان فما الذي حدى ما الذي جعل هذه الألفاظ غريبة في القرآن وهذا يمكن أن نسميه أسباب نشوء الغرابه او لماذا كان في القرآن غريب والجواب عن هذا أود منكم أن تستكشفوا لنا أسباب وجود الغريب في القرآن مع اخذ في الاعتبار ان القرآن نزل بلغتهم وهم أهل فصاحة إذن السبب الأول اختلاف لهجات القبائل العربية ومعلوم أن العرب كانوا على قبائل ولهجات وليس متصورا أن يحيط الواحد منهم بكل لهجات العرب ولغاتهم والقرآن قد نزل في معظمه بلغة قريش لكن هل كانت هذه اللغة الوحيدة الجواب لا الجواب لا معظمه بلغة قريش لكن كان فيه الفاظ من لغات ولهجات القبائل الأخرى وإذا استحضرنا قضية المعرب في القرآن تعرفون الكلمات العجمية الخلاف في وجود المعرب في القرآن نجد أن ابن عباس وطائفة من السلف ومن بعدهم قل هذه بلغة القبط هذه بلغة الحبشة هذه فإذا وجد فيها شيء من ما كان عند الأعاجة فاحتواء بعض ألفاظه أو وجود بعض الألفاظ من لغات القبائل الأخرى التي تشترك مع قريش في العربي من باب أولى من باب أولى وكانت قريش ومكة بحكم وجود البيت الحرام يأتي إليها الناس والقبائل و وتتوارد عليها اللهجات والألسنة جعلها محظنا ومأرزا للغات العرب فكانت فكان في هذا حراك لغوي كبير جدا استفادت منه القريش في تقويم لسانها واختيار مفرداتها ولذلك وجود البيت الحرام في مكة وتوافد الناس من قبائل العرب إليه عزز هذا ومكن من لغة قريش فكانوا يستمعون القبائل ويتخاطبون مع غيرهم وتتناقل إليهم اللهجات والمفردات واللغات الأخرى فجعل قريش في الدروة العليا من اللسان العربي إذن نقول اختلاف اللهجات واللغات بين قبائل العرب مع تقريرنا وأن القرآن نزل بلغة قريش في معظمه في معظمه هذا سبب من الأسباب الجرجاني في دلائل الإعجاز يجعل ذلك الغريب يجعل منشأ الغريب في القرآن الكريم أنه من قبيل الاستعارة إنما كان غريبا من أجل استعارة هي فيه يعني كونه كون الكلام فيه استعارة فيه حقيقة ومجاز كما سيأتي معنا قال كمثل قوله وأشرب في قلوبهم العجل تلاحظون هنا أنه لم يجعل الغرابة في مفرده لكن في الجملة كلها جعلها في الجملة كلها ومثل قوله خالص نجي يعني وجود الاستعارات والحقيقة والمجاز كما سيأتي هذا من أسباب الغريب ونلاحظ هنا في كلام الجرجان أنه جعل الغريب للجملة كلها ولم تكن المفردة بعينها قال دون أن تكون اللفظة غريبة في نفسها إنما ترى ذلك في كلمات معدودة يقول الكلمات التي هي غريبة في نفسها معدودة وهذا يؤكد على قلتها لكن لكن قوله معدودة يعني انها قليلة هي نعم قليلة لكن العدد الذي أورده العلماء كما قلنا يقرب من السبع المئة على سبيل الإجمال ولو فصلنا <تصفيق> وتتبعنا هذه السبعمائة التي هي أعلى ما ذكر في أعدادها لا أمكننا أن نخرج كثيرا منها مع التأكيد على أن أمر الغرابة أمر نسبي وايضا الكلمات الغريبة على درجات فيها ما هو قريب من البيان والوضوح فيها ما هو أعمق في الغرابة من الأسلام كذلك التي أبردها العلماء احتمال اللفظة الحقيقة والمجاز يقولون إذا كان الك الكلمة حقيقة ومجاز فإن هذا يجعلها غريبة لأنها تتردد بين أن يكون المراد بها حقيقة ما وضعت له المفردة وبين أن يكون المراد المجاز لأن تردد اللفظة بين الحقيقة والمجاز وكما قلنا لكم الجرجاني يعد هذا أعظم وجوه الغرابة أعظم وجوه الغرابة أيضا من الأسباب التي تجعل الغريبة حاصلا في القرآن تطور استخدامات اللفظة في كلام العرب وكذلك في القرآن يقولون القرآن قد يأتي بمفردات أصلها في العربية لكنها تطورت في المعنى والدلالة تطورت في المعنى والدلالة فهي عربية ذات استخدام ومعنى هذا لا شك فيه لكنها تطورت في استخدامها القرآن تطورت في استخدامها القرآن وهذا كما يمثلون له بالألفاظ الشرعية الألفاظ التي استخدمها الشرع استخداما خاصا وأضفى عليها دلالة شرعيه زائدة معناها او زائدا معناها عما كان في لغه العرب وكذلك يمثلون له ب كلمه الورد والباس فان هاتان هاتين الكلمتين في اصلهما يراد بالباس الحرب ويراد بالورد ورود الماء ايتيان الماء ووروده ثم تطورت دلالة أو تطور استخدام هاتين المفردتين فأصبح يراد بها معاني أخرى فانتطور دلالة اللفظة القرآنية قالوا البأس وإن كان المراد به الحرب لكنه تطور استخدامهم لها فأطلقت على كل شدة ولا شك ان الحرب أعظم الشدائط وقال الورد كذلك إتيان الماء ووروده في أصله ثم أصبح يراج به الإتيان وورود الشيء عاما غير مختص بالماء هذا من أسبابي وجود الغرابة في القرآن أيضا عد من وجوه من أسباب وجود الغريب في القرآن أن تكون أن يكون ذلك من باب المشترك اللفظي والمراد بالمشترك أن تكون اللفظة واردة لأكثر من معنى كما مثلوا بالعين فإنها تطلق على الباصرة والجاسوس والجاري إلى آخره إذن وجود المشترك اللفظي من أسباب الغرابة في القرآن إذن هذه باختصار ما يمكن أن يكون أن تكون أسبابا للغريب ودعني به غرابة المفردات وغموض معناها بعد ذلك ننتقل إلى تطور هذا العلم وإلى نشأته الغريب وجد في بعض آثار الصحابة أمثلة لهذا العلم القرآني ومن أشهر أمثلتهم التي يريدونها ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما قال أو قرأ قول الله عز وجل فاكهة وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا ثم توقف في معنى الأب وكذلك ورد هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وقال عمر ان هذا لهو التكلف يا عمر فهذا مثال للغريب أنهم استغلق عليهم معنى وأبى وإن كانت قد تعلم من السياق قد تعلم من السياق لكن أراد عمر وأراد الصديق لعل مرادهما ما هو الأب على وجه الخصوص وإلا لو تأمل المتأمل في سياق الآيات لأمكنه أن يعرف على وجه الإجمال المراد بالأب هنا لا سيما وقد اقترن بقوله وفاكهة واب متاع, متاع لكم ولانعامكم من الامثله كذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما كنت ما كنت اعلم قول الله عز وجل خاطر السماوات والارض حتى سمعت اعرابيان يقل اختصمان في بئر قال أحدهما أنا فطرتها وقال الآخر أنا ابتدأتها وعليه فيكون المراد بفاطر ابتداء خلقها على غير مثال سابق فيكون معنى قوله فاطر ابتداء الخلق ابتدأ الله عز وجل خلقها كيف عرف معنى فاطر أن الآخر قال ابتدأتها وهم يتنازع عني في أمر واحد فكلهما يرى نفسه أسبق في حسرها وهو أحق بها أيضا من الأمثلة الأثر المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه وهي أنه جاء في قول الله عز وجل أو يأخذكم على تخوف أو يأخذكم على تخوف وسأل عنها أمر رضي الله عنه أجابه أحدهم بأن هذا في لغتهم التنقص التخوف التنقص ثم أورد لذلك البيت المشهور هناك من يقول بأن الغريب جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن نؤصله أو نجعله أمثلة لورود هذا العلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن في آثاره أو في حديثه عليه الصلاة والسلام أمثلة لاستغلاق المعنى بعض المفردات ويأتي عليه الصلاة والسلام يبين معنى هذه الكلمات الغريبة وجعلوا لذلك مثالا يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وجعلوا كذلك من الأمثلة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كثير ممن تكلم في الغريب وألف فيه ونظر لمسائله جعل هذين المثالين كشواهد على وجود الغريب أو على أنه عليه الصلاة والسلام بين معاني الغريب في مثل هذه الآثار وعند التمحيص في هذين الأثرين اترجح الله وعلم عندي أن هذا ليس من الغريب أن هذا ليس من الغريب أما في أثر بالمسعود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فإن الصحابة هنا أجروا كلمة الظلم ألا ما يقتضيه دلالة النكرة في سياق النفي يعني حملوها على عموم الظلم حملوها عرفوا معناها لم يجهلوا معناها وكلمة الظلم ليست من الكلمات الغريبة التي لا يفهم معناها عندهم وإنما هناك إشكال وهذا الإشكال أن الآية تقتضي أن الأمن حاصل والاهتداء لمن لم يظلم نفسه البتة ومحال أن يتنزه العبد من كل ظلم وأينا لم يظلم نفسه فهنا فهم المعنى وأجروا كلمة الظلم ألا ما يقتضيه وضعها من أنها نكرة في سياق النفي فتكون عامة إذن هنا فهم المعنى والكلمة الظلم ليست بغريبة وإنما استشكلوها هذا يمكن أن يوضع في جانب مشكل القرآن أن يأتي المعنى ويتبادر المعنى لكنه محاط بوجوه من الإشكال فيأتي عليه الصلاة والسلام فيجلي هذا الاشكال فقال عليه الصلاة والسلام انما المراجب الظلم هنا قال ليس الظلم الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح ان الشرك لا ظلم عظيم إنما هو الشرك وفي أثر عدي بن حاتم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود له حقيقة أليس كذلك وله مجاز فأجراه عدي بن حاتم على حقيقته قد جاء في بعض الأثار أنها لم تكن قد نزلت من الفجر وإلا لو تأمل فيها المتأمل لعرف أن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مراد به بيض النهار وسواد الليل إذن هنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود أجراها عدي بن حاتم على الحقيقة على حقيقتها وفهمها لكنها لكنه فهم غير صحيح لا سيما وفي الآية من الفجر ليس المراد هنا بهذا المثال عندي والله وعلم ليس هذا من الغريب ليس هذا من الغريب إنما هو من ما يفهمه الصحابي ويستشكله كما في المثال الأول أو ما يفهمه الصحابي على غير وجهه فيصحف النبي عليه الصلاة والسلام ويجلي معنى ما أخطأ فيه الصحابي أو ما فهمه على غير وجهه ويزيل الإشكال الذي أحاط بالمعنى المفهوم فالمثال الأول فهمه الصحابي فهموه واستشكلوه يعني جاء فهمهم للآية محاطا بإشكال ما الإشكال أنه وأينا لم يظلم نفسه الظلم نكر في سياق النفي فتعم كل ظلم فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هنا الشرك. والثاني يخطئ الصحابي أو يفهم الصحابي فهما غير صحيح فيجلي عليه الصلاة والسلام له المعنى ويبين له المعنى المراد فالذي جعلوه فالذين جعلوه من أمثلة الغريب يعني أنه على الصلاة والسلام يبين لهم معنى الغريب هذا ليس بظاهر والله أعلم وإنما هو من هذه أو مرد هذه الأسئلة وهذه الأمثلة فيما ذكرت إذن خلصنا بهذا من معرفة الغريب لغة واستلاحا ونبهنا على مسائل في الغريب في معنى المصطلح هذا ثم ذكرنا بعض الأسباب ثم النشأة النشأ هنا إلى أهد الصحابة أو إلى أهد الصحابة ذكرنا أكثر من المثال ونمضي في ذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا العلم هناك ما يسمى بمسائل نافع ابن الأزرق مسائل نافع ابن الأزرق هذه المسائل كان لها قصة وهي أن ابن عباس سأله نافع ابن الأزرق وكان في حول الكعبة في فناء الكعبة وسأله عن أسئلة من القرآن أو عن مفردات قرآنية يمكن أن نطلق عليها الغريب إذن اختار نافع ابن الأزرق ألفاظا غريبة من القرآن وسال عنها ابن عباس قال إنا نريد أن نسألك عن أشياء في القرآن فتفسرها لنا وتأتينا بمصداقها من كلام العرب إن الله إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين قال ابن عباس رضي الله عنه سلاني نافع ابن الأزرق مشهورة بمسائل نافع ابن الأزرق الخارجي مع صاحبه نجدة ابن عويمر وهي مطبوعة على كل حال مشهورة بمسائل نافع ابن الأزرق فسأله أسئلة كثيرة هذه في صميم ألم الغريب هذه في صميم ألم الغريب لكن هذه المسائل العلماء تحدثوا عنها حديثا طويلا من ناحية أسانيدها من ناحية أسانيدها فالطرق التي جاءت منها هذه الروايات لا تثبت لا تثبت فيها ضعف من ناحية ومن ناحية أخرى أنها بلغت مبلغا كبيرا وفي بعض شواهدها ما ينتقد في عليه أو ما فيه محل نظر بعض الشواهد الشعرية التي أوردها ابن عباس فيها نظر مما يدل على أن هذه القصة قد يكون لها أصل يعني يكون سؤال نافع ابن لابن عباس ثابت يكون ثابتا السؤال وإجابات ابن عباس في أصلها لكنها وردت بعشرات الأسئلة وهذا لا يمكن أن يكون في مجلس واحد فلعل القصة ثابتة في اصلها عن بعض الأسئلة يعني سئل ابن عباس سؤالات معدودة ثم أتى من زاد عليها حتى بلغت مبلغا كبيرا هذه المسائل هي في الصميم علم غريب القرآن لأن الذي نظر ولأن الناظر في هذه المفردات أو هذه الأسئلة يجدها في غريب القرآن الكلمات الغريبة التي يغمض معناها عند السامع مسائل نافع من كما قلنا في أسانيدها ضعف بل إن في بعض طرقها كما هو الطريق الذي ذكره ابن عباء السيوطي في بعضها من هو وضاع منكر الحديث الذي يهمنا من هذه المسائل أنها حوت كثيرا أو حوت أمثلة لما يمكن أن نسميه غريب القرآن وبلغت هذه الآثار المفردات بلغت هذه الأسئلة كأقصى ما بلغت بلغت مائتين وسبعة وسبعا وثمانين مسألة مائتين وسبعا مسألة وقد طبعت بتحقيق الدكتور محمد الدالي مسائل ابن نافع بالازرق عن عبد الله بن عباس وقد اوردها مطبوعه او في ما درسه وحققه من طريقين وهي موجوده على كل حال ايضا كذلك موجوده هذه المسائل في كتاب اللي عبد الصمد الطستي المتوفى 146 جمعها كذلك في مؤلف خاص إذن أقصى ما بلغت مئتين وسبعا وثمانين مسألة علاقتها بالغريب أن كل ما سأل عنه أو كل ما في هذه المسائل يعد من علم غريب القرآن وكان ابن عباس قد تظلع من علوم العرب وحفظ من شعرهم وشواهدهم الشيء الكبير ولذلك عد هذا من أبرز الأسباب التي جعلته ينال, هذا ينال هذه المرتبة الكبرى والمنزلة العظمى في التفسير أنه كان قد حفظ عن العرب أشعارهم وتظلع من فنون العرب وآدابهم وهذا لا بد منه المفسر أن ضعف حظه في العربية فإنه يكون بمعزل عن فهم القرآن ولهذا جاء في غير ما أثر عن الأئمة إنكارهم الشديد على من تصدى للقرآن وتفسيره وهو جاهل بلغة العرب لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في كتاب الله وهو جاهل بلغة العرب إذن المسائل النافع من الأزرق هي في صميم علم غريب القرآن ولعل هذه الحادثة وقعت في أصلها وقعت وسئل مسائل معدودة ثم زيد عليها حتى بلغت هذا الكم الكبير مبدأ الإشكال هنا أو منشأ الإشكال في أساند هذه القصة وبعض من درس ما ألحق بهذه المسائل من سؤالات يجد فيها نقدا في شواهدها الشعرية وهذا يؤصل لنا مسألة أن علم الغريب اعتنى به ابن عباس وهو من هو في التفسير وتصدى لي بيان معاني هذه الآيات والانفردات القرآنية بعد ذلك نأتي إلى التآليف التآليف في هذا العلم ونستحضر في هذا المقام كلام السيهوطي الذي صدر به حديثه عن علم الغريب للنوع السادس والثلاثين في الإتقان قال أفرده بالتصنيف هلائق لا يحصون هذه كلمة مهمة جدا وكلمة ذات ثقل لما نحن بصدده خلائق لا يحصون والحقيقة أن كلام السيوطي يصدقه كتب التراجم والسير والكتب المخطوطة فهارس المخطوطات وتراجم العلماء العلماء المبرزون اهتموا بهذا العلم وألفوا فيه وتصدوا للتصنيف فيه وهذا يشعرنا بأهميته وأيضا يشعرنا بعناية العلماء به قد سبق في هذا الحديث قلت لكم أن الخطوة الأولى للمفسر التي لا بد منها أن يتعرف على معاني المفردات وخاصة الغريبة فالذنة الأولى في بناء التفس... المفسر العلمي هي إتقانه وابطلاعه وإلمامه بغريب القرآن والعلم القرآني الذي يحتاج له المفسر يزداد أهمية يزداد أهمية كلام السيوطي أنه أقرده بالتصنيف خلايق لا يحصون كلمة مهمة ولها اعتبارها والحقيقة أن أئمة في العلم وكبارا من أهل التصنيف خصوا هذا العلم باجتمامهم وصنفوا فيه اختلف في أول من ألف في هذا العلم فقيل أول من صنف فيه أبان ابن تغلب يقال هذا أبان ابن تغلب أبو سعيد المتوفى 141 له كتاب غريب القرآن وقال بعضهم إن أول من ألف فيه هو أبو عبيدة معمر ابن المتنى وهناك كتاب وأيضا لزيد ابن علي بن الحسين زيد ابن علي بن الحسين يسمى تفسير غريب القرآن وكذلك غريب القرآن لمحمد بن السائب بن بشر الكوفي, محمد بن بن بشر الكوفي المتوفى 146 وهناك غريب القرآن للنظر ابن شميل نظر ابن شميل المتوفى 203 وأنبه هنا أن كتب معاني القرآن داخل في الغريب يدخل العلماء الكتب المؤلف في معاني القرآن يدخلونها فيما في الغريب فإنهم كتاب الفراء معاني القرآن وكتاب الزجاج مع القرآن وإعرابه كتب المعاني يسمونها كتب المعاني تدخل في هذا الجانب تدخل في ما ألف في غريب القرآن وإن لم تكن بمسمى الغريب لكنها داخلة لأن مرادهم الكشف عن المعاني وأول ما يتوجهوا وكشفهم للمعنى إلى الكلمات الغريبة وإن كان فيها توسع وإن كان فيها توسع الذي يهمنا هنا أن نذكر المبرزين من العلماء الذين خصوا أو خصوا هذه المفردات بالتأليف أيضا هناك كتاب لما يذكرونه كتاب للأصمع عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي متوفى 216 هناك كتاب معاني القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام 223 هناك تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 226 هناك كتاب للطبري يذكر للطبري غريب القرآن محمد بن جرير الطبري 310 هناك كتاب سأذكر كما قلت لكم المبرزين من العلماء ثم في القسم الثاني من هذا اللقاء ان شاء الله نستعرض أشهر هذه الكتب وطريقة أصحابها فيها الإشارة في غريب القرآن لأبي بكر النقاش وتوفى 351 كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي 401 هناك تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب قبام تفسير المشكل من غريب القرآن هناك كتاب مهم جدا اسمه ياقوتة الصراط في غريب القرآن لأبي عمر الزاهد المشهور بغلام فعلب 345 وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله في الكتب التي صنفت في الغريب ومناهج أصحابها يا قوتة الصراط في غريب القرآن لأبي عمر الزاهد هناك كتاب لأحد أئمة هذا العلم الكبار وهو أبو بكر ابن الأنباري محمد بن القاسم بن له كتاب اسمه غريب القرآن وهناك كذلك غريب القرآن لأبي بكر محمد بن حسين بن فورك الأصبهاني 406 سنذكر إن شاء الله في القسم الثاني رقما لما وصل إليه بعض الباحثين في عدد مؤلفات غريب القرآن ويجدر هنا أن نذكر أننا نذكر أشهر الكتب في اتباع شهرة أفحابها وإلا فليست كلها مطبوعة فيها مخطوط وفيها وأكثرها مفقود أكثر هذه التي بلغت العشرات مفقود وخاصة الكتب المتقدمة منها من غريب القرآن يبي بكر محمد بن حسين بن فورك الأصبهاني هناك أيضا كتاب غريب القرآن لعبد الواحد بن أحمد المليحي 463 وهناك قريب القرآن يحيى بن علي الخطيب التبريزي 502 نتوقف الآن إن شاء الله في الاستراحة ثم يكون حديثنا إن شاء الله في القسم الثاني عن أشهر المصنفات في هذا العلم وهي هذه هذا العلم أشهر التصانيف وطريقة أصحابها فيها ومن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه او أن يطالعه ابتداء ثم يترقى بعد ذلك حتى يصلي الكتب الواسعة المبسوطة حديثنا إن شاء الله في القسم الثاني مع ذكر أمثلة واسعة من سؤال القرآن آمل أن نختم إن شاء الله اللقاء الثاني بذكر أمثلة واضحة على سوء القرآن نبدأ بالبقرة ان شاء الله ونختم بالناخ كأمثلة تطبيقية على علم الغريب ونأخذ ان شاء الله الأسئلة في خاتمة الجزء الثاني نتوقف ان شاء الله الاستراحة ثم نعود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومعلاه ختمنا المجلس السابق بذكر بعض مؤلفات العلماء في غريب القرآن بعض من حقق كتب الغريب جمع جمعا كثيرا لهذه المؤلفات بالمخطوط منها والمطبوع فبلغت مئة وخمسة وثمانين كتابا مئة وخمسة وثامعين كتاباً بحسب اطلاعه وجمعه بحسب اطلاعه وجمعه ويلاحظ هنا أن العلماء المبرزين والسابقين في التصنيف والمشتهرين بفنون العلم يحرصون على أن يؤلفوا في غريب القرآن وهناك من ألف في تفسير القرآن وألف في غريب القرآن مما يدل على شدة العناية به على أحقيته بالتصنيف المفرد المستقل من أشهر من كتب في التفسير وألف في الغريب أبو حيان الأندلسي فإنه صاحب البحر المحيط وعنده تحفة الأريب لما في القرآن من الغريب وكذلك الراغب الأصوهاني صاحب المفردات المشهور له أيضا كتاب في التفسير يحقق بعضه وحقق أوله هذا مصداق ما قاله السيوطي أنه أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون وكتب التصنيف أو كتب الكتب المؤلفة في الغريب سنستعجد في هذا اللقاء في هذا المجلس أشهرها وطريقة أصحابها في سآليفهم وقبل أن نبدأ في أول هذه الكتب هناك مسائل اختلفت فيها التصانيف ونقول هناك طرائق لأهل التأليف في غريب القرآن من حيث اولا طريقة ترتيب هذه المفرجات القرآنية بمعنى كيف صنفوا ورتبوا هذه الكتوب ولهم في ذلك طريقان الطريق الأول أنهم يرتبون هذه الكتب يرتبون هذه الكلمات الغريبة المفسرة بحسب ترتيب المصحف وفق للآيات والصور بحسب ترتيب المصحف الشريف وهذه الطريقة مفيدة في عثور الباحث على المفردة مباشرة فالتنظيم والترتيب هنا أجود في سرعة الحصول على هذه المفردة يعني إذا جاءت كلمة غريبة في سورة يوسف في سورة الكف مباشرة أفتح على السورة في الكتاب الذي اعتمد هذه الطريقة وأجد المفردة نقبة مثلا هشيما في الكهف مباشرة أجد هذه المفردة في موطنها من السورة وهذه أيسر على طالب العلم من الطريقة الثانية وأيضا الترتيب فيها منضبط الترتيب فيها منضبط وكذلك من ناحية أخرى يمكن أن يميز طالب العلم وطالبة العلم يعني يميز عدد الغريب في كل سورة يعني أسهل في الإحصاء في إحصاء الكلمات الغريبة ومما سألك هذا المسلك ابن قثيبة في تفسير غريب القرآن إنه اعتمد على السور القرآنية حسب ورودها اعتمد على السور القرآنية أو نقول على حسب ورود الكلمات الغريبة في المصحف وكذلك ممن اعتمد هذه الطريقة مكي من أبي طالب في العمدة في غريب القرآن العمدة في غريب القرآن وكذلك أبو حيان في تحفة الأريب حيال في تحوث الأريب الطريق الثاني أن يرتبوا الألفاظ حسب حروف الهجاء فيبدأون بالألف ويختمون باليع وهذا يعني أن من أراد أن يعرف الكلمة فإنه يردها إلى أصلها أصل وجذر هذه المفردة ثم يبحث عنها في موطنها وهذه فيها فائدة من حيث بيان أصل الكلمة يعني مثلا كلمة مثلا الأب ما أصلها فاكهة وأب فمن أراد أن يعرف الكلمة في هذه المفردات يجب عليه أن يعرف جذرها وأصل اشتقاقها وهذه الطريقة طريقة الراغب الأصفهاني في المفرجات والطريقة أبي عبيد الهاوي في الغريبين ومنهم من جعلها بحسب حروف الهجاء دون تجريد بمعنى لا يرجعها إلى أصلها وإنما بحسب ورودها بحسب ورود المفردة بزوائدها بحسب ورود المفردة بزوائدها وهذه أيسر من, من الأولى لأن الأولى يحتاج الباحث عن معنى الغريب أن يرجعها ان يرجعها الى اصلها هذه لا بحسب حروف الكلمه دون تجريدها من زوائدها يعني ما يجع... ما يرجعها الى جذر اصل الكلمه انما بحسب ورودها في القرآن واضح الفرق بين المفرد بين الطريقتين يعني او بين المسلكين في الطريقه الثانيه في الطريقة الثانية هذا من ناحية طريقة العلماء بإجمال في عرضهم للكلمات الغريبة المثلة الثانية اختلافهم في طريقة الشرح والتفسير هناك من يأتي بالكلمة مختصرة موجزة لا يطنب كلمة ومعناها وهذا اللون من التأليف الغريب هو طريقة المتأخرين الطالبين للاختصار لكن من الغريب في أمر الغريب ان مكي بن أبي الطالب سلك مثل هذه الطريقة مكي مبي طالب في العمدة في غريب القرآن يذكر الكلمة ومعناها باختصار شديد دون أن يفيض في الشواهد الشعرية ولا في شواهد القرآن الكريم والحديث كما فعل الراغب وكما فعل غيره مثلا عند مكي مبي طالب قال من أمثلة اختصاره الشديد قلت لكم من هذه طريقة المتأخرين في الغالب يعني المتأخرين ناشدون للاختصار والإيجاز والتقريب لذلك اليوم ظهرت مؤلفات ومصنفات في التفسير وفي الغريب تطلب الاختصار والإيجاز وتقريب هذه المفردات والعلوم للناس وهذا منهج منهج مرتضى لكن بشرط أن لا تكون هذه الموجزات والمختصرات والمعتصرات هذه تصرف طالب العلم عن النظر في المطولات طالب العلم له منهجية في استقراء هذه العلوم وتعلمها لكن لا ي... لا, ي... لا ينفرد او يستغني بهذه المختصرات عن النظر الأوسع الأعمق في المعاني والدلالات بنظره في كتب أهل العلم المطولة كان المقصود الاختصار بتقريب هذه المعاني للناس نعم بعموم لكن طالب العلم يأخذ الاختصار والإيجازة من هذه المؤلقات كمرحلة خطوة أولى تعقبها خطوات بتبحره في ما هو بصدده من هذه الفنون القرآنية يقول مكي مثلا مشيدة مجصصة مرفوعة أركسهم نكسهم لاحظوا كلمة ومعنها خطئا إثما آنست أبصرت محيص مهرب أو ملجأ دسر مسامير لذلك كتاب مكي هذا مختصر جدا يمكن أن نجعله من الكتب التي يطلع عليها طالب العلمي وطالبة العلم في مبتدأ قهمهم وتحصيلهم معاني الغريب القسم الثاني من العلماء أو الطائفة الاخرى من يتوسعون ويسهبون في شرح المفردة وإراد الشواهد ويعتبر الراغب الأصفهاني في مفرداته في هذا الشأن وكتابه لا يستغنى عن آني المفردات فهو في الغريب فقط بل يورد الشواهد أصل الكلمة ثم الشاهد عليها ثم المعنى الحقيقي ثم المعنى المجازي ثم يأتي بالنصوص والاستشهادات بالأشعار وبالحكم فكتابه من أمتع الكتب وأنفعها وهو لا يستغنى عنه لا يستغني عنه طالب التفسير الذي يريد أن يتبحر في دلالات هذه الآيات وفي معاني غريب القرآن هذا الاختلاف الثاني اختلافهم في الطريقة لطريقة الشرح والإيضاح وكشف الغريب اختلافهم الثالث أن أكثر الكتب تسمي هذا العلم بغريب القرآن وكما قلنا لكم إن وصف مفردات القرآن بأن فيها, غريب بأن فيها غريبا ليس بمنكور لأننا عرفنا ما نقصد بالغريب هنا ونفينا عن القرآن ونزهنا أن يكون المراد الوحشية من الكلام والمحجور إذن يسمونه غريب القرآن هذه التسمية الشائعة وهي تسمية غير منكورة لأنهم يقصدون بالغريب البعيد عن الفهم لأسباب ذكرناها ولكن من يسمي الغريب مجاز القرآن مثل, مثل أبي عبيدة مع مرد المتنى منهم من سماها معائل القرآن كما قلنا إن أهل العلم يدرجون كتب معاني القرآن في علم الغريب في مصنفات علم الغريب ومنهم من يسمي مفردات ألفاظ القرآن كما هو الراغب الأصفحاني وكلها مصطلحات تدل على الغريب من العلماء الذين توسطوا كنا لكم مثال من اختصر العمدة في غريب القرآن لمكي ابن أبي طالب هذا من المختصرين جدا اختصار واضح وشديد من الذين توسطوا في عرضهم لغريب القرآن ابن قتيبة ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن متوسط وتوسطون في عرضه فهو يفسر الكلمة ويتبعها بتفسير الجملة القرآنية أو الآية التي فيها المفادة قد يتبعها ببيان معنى الآية إجمالا ويهتم كذلك بالنقول يهتم بالنقول أي العلماء من الكتب المطولة قتاب الراغب الأصفهاني وكتاب نزهة القلوب لابن عزيز السجستاني ابن عزيز السجستاني يعتبر من الكتب الطويلة في هذا الفن فني, علوم. فني علم غريب القرآن أعود فأقول إن الأيسر على طالب العلم طالبة العلم الكتب المؤلفة بحسب ترتيب المصحف وغالبا هذه الكتب المؤلفة بحسب ترتيب المصحف إما موجزة أو متوسطة في الشرح والتفصيل في شرح الغريب وبيانه بينما نلاحظ أن الكتب التي اعتمدت على الكلمة باعتبار أصلها وبحسب ترتيب حروف الهجاء أنها تميل إلى التفصيل والتطويل وإذا قلنا كتب مطولة يعني طولا نسبيا طولا نسبيا وإلا فإن العلم موضوع لمفردات وألفاظ فلا يحتمل التطويل أن يكون تطويلا كتطويل كتب التفسير لأن مقصدهم بيان مفردة فهم في الغالب لا يخرجون عن المفردة وربما ذهبوا إلى الجملة القرآنية التي فيها المفردة فشرحوها إذن أين يكون التطويل؟ ما مجاله وهم يستعرضون مفردات وألفاظا فقط لا جملا وآيات بتمامها قول التطويل في أصل الاشتقاق وكلام العرب والشواهد والقراءات والنظائر القرآنية وهكذا هنا يكون التطويل في متعلقات هذه المفرد, المفرد لها أصل في السماء العرب لها حقيقة المجال ولها أصل في اشتقاقها ولها شواهد قرآنية ولها شواهد من كلام العرب في شعرهم هذا هنا التطويل إذا قلنا مطولة يعني طولا نسبيا وليس الطول الذي ينهجه أهل التفسير إذن أعود أقول الأكثر يسرا الكتب المؤلفة بحسب ترتيب المصرف والأنفع والأبسط في العبارة والشرف الكتب المؤلفة على حسب حروف الهجاء سأنتخب الآن جملة من الكتب المطبوعة ونأخذ نبذاً عن طريقة أصحابها فيها سأركز على الكتب المهمة التي هي أمات التصانيث في علم الغريب نبدأ بتفسير غريب القرآن لابن قتيبة قال نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه الفصنى وصفاته الأولى فنخبر بتأويلهما واشتقاقهما ونتبع ذلك ألفاظا كثرة تردادها في الكتاب لم نرى بعض الصور أولى بها من بعض ثم نبتدي في تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله لذلك يا أخوات منهج المؤلف يبين عنه في مقدمته لذلك القراءة كما يقولون في مقدمات أهل التصانيف كما هي أيضا خواتيم الكتاب مهمة جدا كما تقرأ الخاتمة إذا كان الكتاب خاتمة جامعة لما فيها من لما في الكتاب من مسائل فإن المقدمة أيضا من الأهمية بمكان لأنها ترسم للطالب العلم وطالبة العلم الطريقة المقصد الذي ألف المؤلف هذا الكتاب لأجله وتبين له طريقته في سناول الكتاب وما الذي حرص عليه وما الذي جافاه قال وغرضنا أن نختصر ونكمل وأن نوضح ونجمل وأن لا نستشهد على اللفظ المبتدل ولا نكثر الدلالة على الحرق المستعمل وأن نحش كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد فإننا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث كلمة جميلة هنا لحتجنا إلى أن نأتي بتفسير السلف رحمة الله عليهم بعينه إلى آخر ما قال طريقته التوسط والتوسط هذا وإن كان ذكر الاختصار هنا لكن من نظر في كتابه جعله أوسع وأبسط من كتاب مكي بن أبي طالب العمدة مكي بن أبي طالب قلنا لكم كلمة ومعناها وإذا أرشحه أن يكون من ضمن الكتب التي يبتدع بها من يبحث عن الغريب يستوضحه ويستكشف معانيه ابن قتيبة في طريقته كما نص على ذلك في المقدمة أنه بدأ بذكر أسماء الله الحسن وصفاته العلوة فاسترها وذكر تأويلها واشتقاقها ثم بعد ذلك في ترتيبه ذكر الكلمات التي يكثر دورانها لا تختص بها صورة دون صورة يعني الكلمات التي تتردد في صور القرآن خص لها باباً هذه الطريقة جيدة الكلمات التي يكثر تردادها يجعلها بابا بعد باب أسماء الله وصفاته باب تأويل, باب تأويل حروف كثرت في الكتاب مثل ماذا كثر في الكتاب؟ يعني في القرآن فلو أنه ذكرها في كل سورة لطال الحديث وكرر ما يذكره في السورة التالية عما ذكره في السورة التي قبل مثل كلمة الجن والإنس والشياطين والملائكة هذه كلها يكثر دورانها في القرآن والشرك والكفر والظلم والنفاق هذه الكلمة جيدة يقول يكثر دورانها في الكتاب فخص لها بابا قد وصلت هذه الكلمات إلى أربعين كلمة جعلها في فاتحة حديثه عن الغريب ما دامت تتكرر جعلها في الأول ويذكر المعنى القرآني معنى الكلمة في الكتاب في القرآن ثم يذكر اشتقاقها ويذكر كلام أهل اللغة عنها ولا يختصر اختصار اختصار مكي طالب ثم بعد ذلك رتب الكلمات الغريبة على حسب ترتيب المصحافة كتاب مهم كتاب مهم لأن صاحبه إمام في هذا الفن النقتيبة الدينة ولي إمام في هذا الفن وصاحب تأويل مشكلة القرآن الكتاب المهم الذي لا يستغل عنه والكتاب مطبوع بتحقيق أحمد فقر مطبوع متداول هذا الكتاب الأول الذي يهمنا أن نتعرف على فريقة صاحبه في. العمدة في غريب القرآن لمكي ذكرت لكم شواهد من هذا الكتاب وهو كتاب مختصر ولا أطيل الكلام عنه مرة أخرى ورشحته أن يكون من ضمن الكتب التي يبدأ بها لاختصاره هناك من الكلمات كثيرة جدا ما يذكر الكلمة ومعنىها فقط والكلمة الغريبة يقابلها الكلمة الغريبة يقابلها كلمة في معناها والمرادبها نستقل الكتاب الثاني وهو كتاب نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز وهذا الكتاب لصاحبه المؤلف محمد ابن عزيز أبو بكر العزيزي السجستاني وقد اختلف هل هو العزيزي بالزاي أم بالراء العزيري على قولين وكتابه هذا كتاب مهم انتشر واشتهر في المكتبات حتى إن المحقق لكتابه يقول بلغت مخطوطات هذا الكتاب تسعة أو تسعا وتسعين نسخة خطية وقد ذكروا أن هذا الكتاب عمله المؤلف في طول عمره حتى بلغ الوقت الذي أمضاه في التأليف خمسة عشرة سنة خمسة عشر عاما وهو يؤلف في هذا الكتاب وينقح فيه وذكروا أنه كان يعرضه على أبي بكر ابن الأنباري وأبو بكر محمد ابن قاسم الأنباري إمام في اللغة والقرآن وبه يعلم ويستفاد أن الأبرة في التآليف ليست بكثرة التأليف والتصنيف وإنما بجودتها هذا الإمام جلس فيه خمسة عشر عاما يحذره وينقحه ويعرضه العبرة ليست بالكثرة وإنما بالنفع وإذا كانت النية الصالحة رائدة لصاحبها في هذا فإن الله يبارك فيه وينفع به هذا الكتاب مهم جدا ومن الشهرة بمكان وقد اتبع فيه السجستاني العزيزي الطريقة الثانية في طريقة عرض أهل الغريب لكتبهم فاتبع طريقة الترتيب بحسب حروف الهجاء للكلمة بزوائدها ولا يرتب الكلمات بحسب أصلها لا يجريدها من الزوائد إنما يرتبها بحسب وضعها إذا رتب سجستاني العزيذي كتابه نزهة القلوب بحسب حروف الهجاء الكلمة بزوائدها يعني لا يذكر الكلمة مجرد مثلا كلمة أقام أقام يأتي بها في لفظ الألف مع أن أصلها من قوام فلا يضعها تحت حروف القاف إنها بحسب الكلمة بزوائدها لن تصنيف بحسب حروف المعجم ويكثر من الشواهد القرآنية في تفسير الكلمات الغريبة بمعنى أنه يأتي بتفسير القرآن بالقرآن أو يأتي بالتفسير بالمأثور ثم يذكر ما ورد في السنة وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين يهتم بالقراءات القرآنية قلنا إنه يأتي بالقراءات القرآنية وهي مهمة في تفسير المعنى وفي إظهاره والقراءات مهمة عند المفسرين لأنها إما أن تبين معنى القراءة الأخرى فتكون موضحة لها وإما أن تزيد في المعنى وتثريه فيكون حمال وجوه ومعاني أيضا ينقل عن قوائل العلماء ويستشهد بشار العربي ينقل عن أئمة أهل اللغة كالأصمع وكغيره وهذا كما قلنا لكم استطراض أو توسع في ذكر الغريب وما يتصل به الغريب وما يتصل به الكتاب مشتهر جدا وعمل مؤلفه على تحريره مدة وله كذلك المصادر التي تمز عليها مصادر متعددة وكلها لأئمة وهذا لا, ي... لا ينفي أنه أحيانا يختصر الكلام يعني هذا المنهج الذي ذكرت لكم هو في عموم الكتاب لكن لا يعني هذا أنه يتوسع بهذه الأمور عند كل مفرده من طالع الكتاب رأى أنه يتوسع حينا ويختصر حينا وفيه اختصار أو فيه مفرزات ما توسع فيها إما لأنها واضحة فلم يحتاج إلى أن يرد عليها الشواهد أو أنها تكررت أو أنها تكررت نأخذ أمثلة لهذا الكلام قوله تعالى والتفت الساق بالساق يقول آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة وما لا التفت أي التسقت من قولهم مرأة قال ويقال هو من التفاف ساقي الرجل عند السياق يعني عند سوق روح العبد إلى ربه ويقال التفت الساق بالساق مثل قولهم شمرت الحرب عن ساقها إذا اشتدت نجد تفصيل للكلام هنا بينما نجد في مكان آخر اختصار شديد وصفح الصفحة الجميل قال الجميل الحسن كلمة ومعناها ولذلك في وصفنا لمنهجه هذا المنهج بعمو ولا يعني من وصفنا لمناهج العلماء أنهم يلتزمون ذلك في كل مفادة ثم قال بعدها واخفض جناحك أي جنبك والجناح ما بين أسفل العرض إلى الإبط وقوله تعالى إليك جناحك هذا استشهاد بالقرآن في سورة القصص يقال اليد ويقال العصى وقوله تعالى جيبك يقال ها هنا القميص يذكر أقوال ويستشد للكلمات ويفيض في معانيها إلا من سفيها نفسه سفيها نفسه الكلمة هذه تأتي في حرف السين ميزة السجستاني في ترتيبه أن من أراد أن يبحث عن الغريب يبحث عن الكلمة كما هي دون أن يجردها من زوائدها مثلا كلمة ضيزة تلك إذن قسمة ضيزة في الضاد مباشرة أقام في الألف نواء السبيل في السين وهكذا هذه تسهل على من بحث عن كلمات ولا يعرف أطلاء المفردة أو جذرها اللغوي قال سفيها نفسه قال يونس هنا نقل عن العلماء الذين ذكرت أنه ينقل عنهم كالأصمع وكأئمة اللغة المتقدمين عليه بمعنى سفيها نفسه تفها نفسه قال أبو عبيدة نقل عن أبي عبيدة أي أوبقها وأهلكها قال الفر سفهت نفسه فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير وقال أخفش معناه سفيها في نفسه فلما سقط حرف الخفض نصب ما بعده كقوله ولا تعزم عقدة النكاح معناه ولا تعزم على عقدة النكاح وهكذا مثله سريع الحساب أيضا أطال فيها لواقح وارسلنا الرياح لواقح لحرف اللام له كلام كبير قال بمعنى ملاقح جمع ملقحة أي تلقح السحاب والشجر كأنها تنتجه ويقال لواقح حوامل جمع لاقح لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحله فينزل الغيث القطر مما يوضح هذا قوله عز وجل يرسل الرياح بشرا إلى آخر ما قال الخلاصة أن هذا الكتاب كتاب مهم كتاب فيه تحرير مكف عليه صاحبه مده ودارسه وعرضه مع أبي بكر بالأنباري كما بينا ثلفا وأنه اشتهر وانتشرت نسخه الخطية وحقق مطبوع متداول ولعله والله أعلم هذا الكتاب هو الوحيد الذي اشتهر به هذا المؤلف محمد بن عزيز العزيزي السجستاني رب كتاب واحد خلد ذكر صاحبه هذا له أنثلة من العلماء من طمست آثارهم ودرست كتبهم بأسباب كثيرة في ضياء الكتب والمخصوطات والتعاليف لكن بقي ذكره وخلد تصنفه بكتاب واحد بكتاب واحد الكتاب الذي بعده مفردات الراغب الأصفهاني هذا كتاب مهم جدا وهو يعتبر رأسا في كتب غريب القرآن لا يستغلى عنه وهذا الكتاب مخردات الفاضل القآن الكريم للراغب الأصفحاني طبعا نذكر فيما سبق ابن عزيز السجستاني المتوفى 330 330 وهذا يدل على تقدمه 330 وقت مبكر جدا وقت مذكر جدا كتاب المفردات للغاية بالأصفهاني كتاب هو في أصله لغريب القرآن لكنه كتاب محرر كثير النقول غزير الفوائد جم المعاني بديع الطريقة هذا الكتاب لا يستغنى عنه لمن أراد أن يعرف غريب القرآن بل لمن أراد أن يكثر تحصيله في علم اللغة وطريقة الراغب الأصفهاني أنه يذكر أو رتب الكلمات بحسب ترتيب حروف المعجب بحسب ترتيب حروف المعجم اسمه الحسين اسم المؤلف الحسين ابن محمد الاصفهاني المشهور بالراغب الاصفهاني اختلف في اسمه واختلف كذلك في مذهبه واختلف كذلك في وفاته ف كثيره في هذا العلم الكبير محل خلاف الأقرب منه توفي في السنة الخمسمائة تقريبا قلنا مختلف في اسمه مختلف في مذهبه العقد مختلف كذلك في تاريخ وفاته لكنهم متفقون على علوب كعب هذا الإمام وعلى همية هذا الكتاب الذي مفردات ألفاظ القرآن طوائده جمّة في اللغة وشواهده كثيرة واستقراؤه وكلياته مهم جدا هذا الكتاب الذي يتأمل ويديم النظر فيه ويدمن الرجوع يستفيد في, في لغته ويستفيد في المعاني الغزيرة التي يذكرها وفي لفتات بديعة وفي قواعد يذكرها الراغب الأصواني لو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفى به دليلا له كتب أخرى مطبوعة كذلك لكفى به دليلا على تقدمه في, في هذه العلوم إذن يرتبها حسب ترتيب, المز... ترتيب حروف الهجاء مجردة إذن اختلافه عن السجستاني أن السجستاني يذكرها بحسب ما هي عليه دون تجريد من الزوائد هذا لا يذكر أصل الكلمة مثلا كلمة الأب أباؤكم أب يذكرها في أبابا باعتبارها أول الحروف الألف ثم, ثم البا يذكر الشواهد من القرآن وعنده جانب الاستقراء للموارد يذكر الشواهد ويكاد أن يستقصيها يذكر الحديث النبوي طبعا ليس بمحدث قد يذكر الضعيف وقد يذكر ما لا يصح كذلك ثم يذكر أشعار العرض ومنثورهم كذلك يذكر منثورهم ويبدا بالمعنى الحقيقي للمفردة ثم بالمعنى المجازي والرابط بينها والرابط بينها يذكر اقوال العلماء الصحابه التابعين يذكر القواعد والكليات هذا مهم جدا تبحر الراغب في علوم القرآن واللغه وله نظرة استقرائية للقرآن فأطلق عدداً من القواعد والكليات فيقول اللفظ الفلاني لا يأتي إلا في سياق كذا كل ما في القرآن من كذا فالمراد به كذا والمحقق صفوان داودي أحسن لما جعل لهذه القواعد, والكل هذه القواعد والكليات فيهرساً خاصا في خاتمة الكتاب كتاب محقق أكثر من مرة وأكثر أجودها تحقيق الشيخ صفوان داودي قد أجاد فيه كثيرا مصادره متعددة صادره متعددة ينقل عن أئمة السلف وينقل عن اللغويين المبرزد الكسائي سبوي أبو زيد الأصمعي ابن الأعرابي وينقل عن القراء وكذلك ينقل عن المتكلمين وغيرهم العلماء استفادوا من هذا الكتاب ونقلوا منه وأفادوا منه وأثنوا على هذا الكتاب ومن أشهر من نقل عنه وعاد إليه واستفاد منه في كتبهم الفيروز بادي صاحب القاموس عنده كتاب جليل اسمه بصائر ذوي التمييذ مهم جدا هذا الكتاب بصائر ذوي التمييز ولو كان في الوقت متسع لعرضنا لجوانب من هذا الكتاب ايضا عمدة الفصاد في تفسير اشرف الالفاظ للسميع الحلبي الامام المشهور صاحب الدرر المصول ايضا هذا مما مما يستفاد من كتاب الراغب الاصفهاني يقول الزركشي عن كتابه لما عدد تآليف أهل الغريب ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب ومن أشهرها كتاب ابن عزيز السجستاني الذي قدمنا ذكره قبل قريب هذا من أشهرها ومن أحسنها كتاب الراغب هذا كلام الزركشي وقال فيروز بادي عن الراغب وعن مفرداته لا نظير له في معناه وثناء العلماء الكتاب شهادة على حقيته وقيمته ونفاسته وقال حاجي خليفة مفردات ألقاض القرآن للراغب وهو نافع في كل علم من علوم الشرع إلى آخر ما قالوا الذي يؤخذ الكتاب تعرفه ما من كتاب وما من مؤلف إلا وتعقب لأن الكمال لكتاب الله تعالى أنه ترك بعض المواد التي لم يتكلم عليها يعني بعض المفردات القرآنية ترك الكلام عليها وبدأ من الألف حتى الياء هل استوعب كل المفردات القرآنية هذا سؤال الجواب لا وإنما ترك بعض الكلمات لأجل هذا الترك تعرفون الكمال عزيز لأجل هذا الترك أتى السمين الحلبي وألف عمدة الحصاء يقول ليستدرك على الراغب ما أغفله يقول السمين عن الراغب هو مقر بفضله غير أنه قد أغفل في كتابه ألفاظ كثيرة لم يتكلم عليها ولا أشار في تصنيفه إليها مع شدة الحاجة إلى معرفتها وشرح معناها ولغتها إذن ما نقص من مواد لغوية عند الراغب استدركه السمين وسنعرف أن السمين قد فاته كذلك مما تركه السمين مما تركه الراغب الأصفل هناك ملاحظات متعلقة بالحديث يعني عدم مروزه في علم الحديث جعله يورد حديثة ضعيفة هذا أمرها يعني معروف لكن أردنا أن نذكر بعض ما أخذ على هذا الكتاب الفريد في بابه في جانب غريب القرآن أنه ترك ألفاظ من القرآن مع أنها واردة كلمة غواطا في قوله او جاء أحد منكم من الغائط مادة زبناء سندعو الزباني هذا كلها من إيش المتروك عنده رحمه الله قارش لإيلة القريش هذه المادة متروكة ما ذكرها في ترتيبه كلحا وهم فيها كالحون مادة قدوى وإن على آثارهم مقتدون مادة نضخا عينان نضخة يعني كل ذكرها السمين الحلبي يقول إن الراغب قد فاته هذه المواد ومما زيد على السمين كل من عليها فان ملقى من املاق هلع خلقها لوع خرد خردل مثقال حبه من خردل الا و ما التناهم ظلم الكتاب عليه دراسات كثيره وبحوث معاصره كلها تستقيم المفردات تعقيبات وأقوال وتصحيح وتنقيح لهذا الكتاب المهم سنأخذ مثالا من أمثلة ما ذكره رحمه الله تعالى وهو يطيل يطيل في المفرد قال جل كلمة جل الجلالة عظم القدر والجلال بغير الها التناهي في ذلك وخصة بوصف الله تعالى فقيل دل جلال ولم يستعمل في غيره والجليل العظيم القدر ثم قال أصل الكلمة موضوعة للجسم العظيم الغليط هذا المعنى الحقيقي ثم بعد ذلك سرد كلاما كثيرا في هذه المفردة ومن كذلك أمثلته التي فيها كلام كثير هو الكلام عند كل مفردة حرص الحرص فرط الشرح وفرط الإرادة قال عز وجل إن تحرص على هداهم أي ان تفرط إرادتك في هدايتهم أحرص الناس على حياة ولو حرصت بمؤمنين وأصل ذلك من حرص القصار الثوب أي قشره بدقة والحارصة شجة تقشر الجلد والحارصة والحريصة تحابة تقشر الأرض بمطرها ثم قال مثلا غشية غشية غشية غشية غشاوة وغشاء أتاه إتيان ما قد غشيه أي سترة والغشاوة ما يغطى به الشيء قال تعالى وجعل على بطره غشاوة وعلى أفصارهم غشاوة وإذا غشيهم موج فغشيهم من اليم ما غشيهم وتغشى وجوههم النار إذ يغشى السدوة ما يغشى والليل إذا يغشى انظروا كيف ينظر في كل المفردات القرآنية ويستجلبها ويسوقها الغفلة غفل سهو يعتل الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ غفل فهو غافل ثم ساقل الشواهد لقد كنت في غفلة من هذا وهم في غفلة معرضون ثم ساق الشواهد القرآنية إلى آخر ما قال وهكذا في سائر الكتاب يأتي بالمفردة شواهدها من القرآن أصل المعنى الحقيقي المجاز العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز الشواهد من الشعر الحكم الأقوال التفسيرية ينبه على بعض الأقوال يذكر وينثر القواعد والكليات التي يستقرئها فالكتاب مهم في بابه وهو كما قال علماء لا نظير له في معناه الذي ألف فيه وهو الغريب ووصفه الزركشي بأنه من أحسنها ولا شك أنه كذلك نأتي لضيق الوقت إلى كتاب عمدة الحصاب الكتاب كذلك في غريب القرآن وهو أشبه ما يكون بكتاب الراغب الأصفهاني رتبه على حسب حروف المعجم ثم يتبع الكلام عن هذه المفردة بقوله وإن عثرت على شاهد من نظم أو نسر أتيت به تكميلا للفائدة وإن كان في تصريفها بعض غموض أوضحته بعبارة سهلة إن شاء الله وإن ذكر أهل التفسير اللفظة وفسروها بغير موضوعها اللغوي كما قدمته تعرضت إليه شيئا وقال في مقدمته إن الراغب في المفردات والسجستاني في النزهة القلوب والهروي في الغريبين وكتاب كذلك مهم لم يتموا المقصود لأن عبارتهم مختفرة ورأى أن كتاب الراغب أفضل من كتب في هذا الموضوع ولكنه أغفل موادا وألفاظا جاءت في القرآن ولما يستدرك العالم على غيره فإن مراده تسميم العمل وتحسينه وقد اعتذر حتى لا يفهم منه نقده للراغب بفوات بعض النفردات قال ولم أورد ذلك علم الله غضا منه, غضا منه ولا استقصارا له هذا اعتذار في محله والعلماء الأوائل العاملون الأئمة يعتذر بعضهم لبعض وإن كان جانب حسن القصد مغلبا لكنهم ينفون أن يكون هذا غضا أو استقصارا لعمل السابقين وهكذا ينبغي أن يستفيد المتأخر من المتقدم مع شكره ولو استدرك عليه فإنه يستدرك لأن العلم رحم بين أهله لكن يبين عن ذلك بعبارة تخلصه من مما قد يلحق به أو يتوهم في فعله قال فإن القرآن العظيم معجز كل بليغ وإنما قصدت التنبيه على ذلك إذن بدأ السمين الحلبي كتابه عمدة الحفاظ على كتاب الراغب الأصفهاني والكتاب في أربع مجلدات طبع وحقق في رسائل علمية وهو أشبه ما يكون بمعجم لغوي هو يعتبر من أوسع كتب الغريب ورتبه بحسب ترتيب الراغب الأصفهاني واعتنى بغريب الحديث تحت كل كلمة وإن كانت في الأصل لألفاظ القرآن لكنه يأتي بغريب الحديث إذا كان لذلك مناسبة والشواهد العربية فيه شواهد كثيرة جدا. وهو غني ببحوث النحو يعرض لبعض المسائل النحوية عدى من حقق الكتاب عدد الشواهد العربية فيه بأنها 1900 شاهد, شاهد شعري بلغت 1900 من الشواهد الشعرية 1900 شاهد شعري الكتاب مهم جدا وهو غني بهذه القضايا مع ما يشير إليه من النكات البلاغية السمين انتقد الراغب او أخذ على الراغب أنه ترك بعض الألفاظ وقد فات السمين أو وقع السمين فيما أخذه على الراغب الأصفهاني فقد ذكر أو ذكر بعض المواد التي تركها السمين وإن كان أراد أن يتمم كتاب الراغب وهذا كله يبين لنا أن الكمال لله وحده والعصمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن من أحد ألف إلا وقد استدرك عليه وانتقد في بعض ما أنفه ثورا جوف دأب دبر دحض درأ درهم درك درس عددوا 27, ماد. 27 مادة لغوية تركها إضافة إلى بعض الأعلام الذين لم يورد حديثا عنهم مثل مريم ويسع ويسرب ويوسف الكتاب مهم جدا وهو أشبه ما يكون بالمعجم اللغوي مطبوع متداول وصاحبه إمام غير مدافع في علوم القرآن وفي اللغة خاصة في اللغة والنحو وهو تلميذ لأبي حيان الأندلسي فكتابه هذا تتميم لكتاب الراغب وكثيرا ما كان يناقش الراغب ويستدرك عليه أيضا في القواعد والكليات التي يذكرها الراغب نجد السمين يحذو حذوه ويذكر بعض القواعد والكليات وقد يستدرك على ما ذكره الراغب الأصفهاني الكتاب متمم لكتاب الراغب هو عظيم الفوائد كثير الشواهد وكتابه الآخر الدر المصون في عراب الكتاب المكنون أو في علوم الكتاب المكنون لا يستغنى عنه, لا يستغنى عنه هذا باختصار أبرز ما ألف في الغريب وبقي الكثير وما ذكرناه إنما هو نبد يسيرة عن هذا العلم آمل أن يكون هناك لقاء آخر نستعرض فيه التطبيق بحيث نأخذ من كتاب في الغريب نأخذ فيه قراءة وشرحا من اول البقرة إلى الناس كنت أريد في هذا اللقاء أن نأخذ أمثلة وشواهد لكن الوقت ضاق ونترك ما بقي من وقت للأسئلة على أمل أن يكون هناك مجلس آخر يكون تطبيقا ومدارسة ومذاكرة لكتاب من كتب الغريب لحيث نستوفي الكلمات الغريبة أسأل الله أن يكون فيما قلناه النفع والفائدة وأن يباركنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأن يجعلنا ممن اشتغل بالقرآن وعمر وقته به فطابت له الحياة وصالح له أمر دينه ودنياه وكان ذخرا في خاتمته وأخرى ونترك ما بقي إن شاء الله للأسئلة بارك الله وعليكم سبحانك الله وعلي حمدك أشهد أن لا يله إلا أنت أستغرك أتوه لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته